جمال الأسنان بتقويمها تقويم الأسنان هو مجال من مجالات طب الأسنان التي تهتم بمعالجة عيوب الأسنان هذه المعالجة التقويمية يمكن أن تكون لأسباب جمالية فيما يتعلق بتحسين المظهر العام لأسنان المريض ويمكن أن تكون لبناء وتغيير المظهر الخارجي للوجه وتنظيم عملية النطق والكلام والمضغ هناك أنواع متعددة للتقويم من ناحية الأجهزة المستعملة أو من ناحية النتائج المرجوة من تقويم الأسنان هناك الأجهزة المتحركة التي تتطلب تعاون المريض مع الطبيب والأجهزة الثابتة التي تلصق على سطح الأسنان خلال مدة العلاج وتقسم إلى الجهاز التقويمي الثابت أو المخفي وهو أحدث جهاز يثبت على الجهة الخلفية من الأسنان مما يجعله غير مرئي وهناك أجهزة تثبت على الجهة الأمامية من الأسنان وهي معدنية أو خزفية أو شفافة بلون الأسنان وهي تتناسب مع المرضى البالغين تكثر الأهتاف من التقويم فمنها التقويم الوقائي الذي يهدف إلى متابعة الأطفال من سن السابعة حتى الثانية عشرة ومتابعة كيفية تبديل الأسنان بشكل أفضل والحصول على بسمة جميلة أما مدة العلاج فتتراوح بين ستة أشهر وسنتين ولكن مع تطور الأجهزة غير المرئية والشفافة، أصبحت مدة العلاج بالنسبة للمريض لا تشكل عائقا له.